Oh yeah, فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أزلناه والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكْفِر عَنْهُ سِيَأَتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُ جَنَّة